الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ما بعد قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الواسطية قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله وقوله وقل الحمد لله الذي لم يستخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الدل وكبره تكبيرا وقوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولم يتخذ ولولا لم يكن له ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقدير وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله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 في الأعراف ويونس والرعد والفرقان والسجدة والحديد وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي وقوله بل الله إليه وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وقوله يا ها ما نبلي صرحا لعلي أبلغ الأسباب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 وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرض يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج بيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بطير وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم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 وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقوله واصبر إن الله مع الصابرين وقوله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله الله مع الصابرين وقوله ومن أصدق من الله حديدا وقوله ومن أصدق من الله قيلا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 وقوله وناديناه من جانب الطول الأيمن وقربناه نجيا وقوله وإذ نادى ربك موسى أن ائتي القوم الظالمين وقوله وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وقوله ويوم يناديهم فيقول أين شركائك فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ وقوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟ وقوله وإن أحد من المشركين استجابك فأجر حتى يسمع كلام الله. وقوله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقوله يريدون أن يبدلوا كلام الله يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لم تتبعونا كذلك قال الله من قبل وقوله وثل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته وقوله إن هذا القرآن يقص على, يقص يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وقوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك وقوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وقوله وإذ بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قائل وإذا بدلنا آية مكان آية والله والله أعلم بما ينزل قالوا قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس قل نزله روح القدس إن ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وقوله على الأرائك ينظرون وقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وهذا الباب في كتاب الله تعالى كثير ومن تدبر القران طالبا للهداه منه تبين له طريق الحق خلاص نعم نعم لكم السلام نعم الله يجزاك ليس بمأسور ليس بمأسور أقول هنا ليس بمأسور أنا, أنا الآن في الدرس أنا الآن عندي درس ويك تعمل الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على عشر رب الأنبياء والمصري نبينا محمد وعلى آله وصحبه آله. هذه الآيات كلها شاكها شيخ الإسلام رحمه الله للاستدلال بها على صفات الله سبحانه وتعالى. قوله جل وعلا. وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. ولم يكن له شريك في الملک. ولم يكن له ولي من الجل وكذبه كذيرا. هذه الآية فيها النفي، وقد سبق لنا أن النفي في كتاب الله عز وجل نفي النقائص عن الله عز وجل مجمل، وفي بعضها تفصيل، وله هذه الآية. وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا لنبي الولد عنه وسبق لنا في سورة الإخلاص نفي الولد والوالد ولم يكن له شريك في الملك ألا في إثبات الملك له وعدم الشريك معه ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا كذلك يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فيه وصفه عز وجل بالملك ووصفه بالحمد ووصفه بالقدرة لقوله وهو على كل شيء قدير كذلك قوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نبيرا تبارك اسم من أسماء الله عز وجل و نزل هذا أيضا صفة لله عز وجل بأنه ينزل الوحي على رسله على رسله صلى الله عليه وسلم على الجميع على عبده المقصود به من محمد صلى الله عليه وسلم فيكون للعالمين نذيرا الذي له الملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تبديرا هذا كما في الآية السابقة إثبات نفي الولد ونفي الشريك وإثبات القدرة لله عز وجل قولهما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله هذا أيضا فيه نفي الولد ونفي الإله الآخر معه أنه لا إله إلا الله لا معبود بحق إله إذن لذهب يعني لو وجدت معه آله لذهب كل إله بما خلق يعني كل واحد منهم يقول أبغى خلق عقشة. إذا ولد لو أن هناك آلية واحد يخرج الأظفار واحد يخرج العينين واحد يخرج السمع واحد يخرج البصر إلى آخره، لا كان كل واحد منهم يقول أنا أريد خلقي، أنا به وأسند. إذا ولد ولكن الله عز وجل هو الخالق المستحق لأن يعبد وحده إذا كان هو الذي فرض بالخلق فإنه هو الذي ينبغي أن يفرض بالعبادة. وقوله فلا تقل قول الله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون في إثبات العلم الكامل بالله عز وجل وما علم العباد إلا شيء قليل من علم الله عز وجل وقبلهم كل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي غير الحد وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون هذه الأمور حرمها الله عز وجل فما النبي يشرع لعباده ما فيه النفع لهم دون غيره سبحانه وتعالى وقوله الرحمن على العرش استوى قال في سبعة مواضع وهو كما قال الشيخ محمد حذبه الله يعني آية فيها الرحمن على العرش استوى وسائر الآيات فيها ثم استوى على العرش كلها جملة سرعة مواضع فيها إثبات الاستواء لله عز وجل وهذه الصفة صفة فعل صفة فعل وقوله يا عيسى لا يحتاج أن نحدد الله وقوله يا عيسى إن إني متوفيك وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي في يعني أن الله في الحلو وقوله بل الله إليه وقوله إليه يصعد الكلمة الطيب لما كان الاستواء على العرش والعرش فين هو المخلوقات هو أعلى ما يكون من المخلوقات إلى الناس أن يأتي المؤلف بهذه الآيات التي فيها راجعك ضرف الله إليه إليه يصعد الكلمة الطيب والعمل الصالح يرضعه كلها هذه فيها الرفع صفة الرفع والرفع إلى من يكون يكون إلى الله عز وجل الذي هو مستو على عرضه بائن من خلقه وعلمه بكل مكان وقومه شكاية عنذر عون علي إلى عين الله يا هنان ابن لي صرحا لعل أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإلي لا أظنه كاذبا ذلك الرجل الذي يقول نرها به واحد من الكبراء فقال له يعني كأنه ما فاجله فقال له أما تعرفه أتبني من أنا قال له والله إني أعرفك ألس أنت الذي خذك من نطفة مذرة وستكون فيما بعده جيفة كبيرة وأنت فيما بين هذا وذاك تحمل في بطنك العذراء، ففي العون في بطنه العذراء ويبقى الصلع إلى إله موسى ويقول إن إني لأظن إنه كاذب، رجع بالله إن شاء الله العفو العظيم، طيب وين وصلنا لها ما نبلي لها ما صرحا يعني بناء لعل أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا بل هو الكاذب آمنتم من في السماء أذري إجلاه أن الله في جهة العلوب في السماء في جهة العلوب ثلاثة للجه الذين قال إمامهم الجهن بن صفوان سبحان رب الأسفل العياذ بالله ونسأل الله الأخوة العافية أأمنتم من في السماء أن يخطف بكم الأرض فإذا هي تموت أي تتحرر وتضرب أمان انتم في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نبيل الله في جهة العلوم في السماء ثم قال وقوله وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم اشتوى على العرص يعلم ما يلد وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير في إذبات عموم العلم لله عز وجل وأنه يعلم كل شيء جل وعلا أما الاستواء على العرش فدتقدم ثم ختم الآية بقوله وهو معكم أينما كنت هذه المعيه معيه علم واطلاع وهيمنه معيه علم واطلاع وهيمنه وسيطره على مخلوقاته وهو سبحانه وتعالى مهيمن على المخلوقات مسيطر عليهم غالب عليهم يفعل فيهم ما يشاء ويحكم فيهم ما يري ثم قال ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع أي يكون شريكا معهم مطلعا على مناجاتهم مطلع على كل ما يصدر منهم ولا خمسة إلا هو سادس ولا أبنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم الإقامة إن الله بكل شيء عليم فيه إذبات العلم لله عز وجل والإطلاع والهيمنة وقوله لا تحزن إن الله معنا أي النبي صلى الله عليه وسلم قال لصاحبه أبا بكر قال له لا تحزن إن الله معنا أي معهم معيّة نصرة ثم قال استشهد بقوله إنني معكما أسمع وأرى حينما أرسل موسى عليه السلام وهارون قال لهما إني معكم يعني عندما شكى أو شكوى إلى الله شكى إلى الله أجل واجل أن فرعون له قوت وله يعني عنده خلق كثير ونخاف من أن يفرط علينا وأن يبقى قال الله عز وجل إِنَّنِي مَعَكُمَا أَشْمَعُ وَعَرَى فَأَنَا مَعَكُمْ بِمُصْرَةٍ قوله إن الله مع الذين اتقوا هنا معي معية مصرة وهو معهم معية اطلاع وهيمنة والحقيقة أن معية الاطلاع والهيمنة ليست خاصة بالمتقين بل هو مع جميع خلقه مطلع عليهم يعني يعلم كل ما يصدر منهم لكن تخصيصه للمتقين بقوله إن الله مع الذين اتقوا هذه معية نصرة نعم والذين هم محسنون قوله اصبروا إن الله مع الصابرين كم من فئة قلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين فالمعيه هنا معيه نصرة وتعزيز لهم سبحانه وتعالى وهو في صبرهم وناصر لهم ومعين لهم ومكلم لهم، وقوله ومن أصدق من الله حديثا في إلقاء السرق لله عز وجل، وأنه هو الصادق المصدق عباده، وقوله ومن أصدق من الله قيلا لا أحد أصدق من الله قيلا ولا أحد أصدق من الله عجيزا وإذ قال عيسى بن مريم وإذ قال الله يا عيسى بن مريم هنا إثبات المدى إثبات الكلام لله عز وجل وتمت كلمة ربك إثبات الكلمات الكلمة لله عز وجل وكلم الله موسى تكريما في إذات الكلام لله عز وجل والكلام صفة إلهية لله عز وجل وفي تعلقها بالمخلوقين تكون أيضاً فعلياً وكلم الله موسى تكريما يكون حينئذ تكون هذه الصفة صفة ذاتية فأي قوله منهم من كلم الله ويراد به موسى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه رب في إذناء الكلام لله عز وجل وأنه وأن القرآن كلام الله عز وجل وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجياً النداء في إذاعة النداء لله عز وجل. وأنا نادى ربك موسى أن يقتل القوم الظالمين في إذاعة النداء لله عز وجل. وناداهما ربهما ألم أنهما عندكما الشجرة؟ في إذاعة النداء لله عز وجل. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبرتم المُنصرين؟ في إذاعة النداء لله عز وجل. فإن أحد من المسيكين استجاء فأجروا حتى يسمع كلام الله في إذات الكلام لله عز وجل وقد وقوله وقال كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونهم بعد ما عقلوا وهم يعلمون في إذات الكلام لله عز وجل وقوله يريدون أن يبدلوا كلام الله في إذبات الكلام لله عز وجل قل يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لم تتبعونا كذلك قال الله من قرر وقوله يتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته في إذات الكلمات لله عز وجل إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذين هم فيه يخترفون وقول هذا كتاب أنزلناه مبارك في إذات صفة النزول أن الله أنزل هذا القرآن أنزله على عبه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم نعم. يقص إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون القصص معناه الإخبار إخبارهم بما يختلفون فيه بالحق في ذلك الاختلاف وهو في نفس الوقت مثبت بكلام الله عز وجل، وقوله هذا كتاب أنزلناه مبارك وقوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل في إثبات الإنزال من الله سبحانه وتعالى، وهذه هذه هذه الصفة تتضمن إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. والإنزال لا يكون إلا من علو إلى أسفل وإلى بدلنا آية ما كان آية والله أعظم بما ينزل هذا أيضا في صفّة الإنزال قالوا إنما أنت مستر لا ينبغي أن يقال إنما أنت مفترق لأن الافتقار يقال فترق عن لؤلؤ يعني إذا إذا وصفت أسنانه بأنها كاللؤلؤ هذا كثيرا ما يوصف النشاء فلكن هنا الآية المقصود منها إنما أنت مفتر مفتر فعرفت لي للتخطيص وبدلت بدلها التنوين إنما أنت مفتر ينبغي أن يقال إنما أنت مفترض ما يقال مفترض لأن مفترض يعني يتحول المعنى يعني إلى شيء ما. بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس في إذة التنزيل والمقصود به جبريل. نرذبك. الحق من صراحة أن الله أنزله أن جبريل أنزله من الله ليذبت الذين آمنوا وهدى وبشرا للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجم وهذا لسان عربي مبين وهذا واضح فيه يعني الافتراء على النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يعني يعلمه القرآن بشر وقال وجوه يوم يومئذ الناظرة من النظرة وهي البهاء والحزن والغونة والنعيم إلى ربها ناظرة من النظر قوله على الأرائك ينظرون كأنه يريد به يعني إثبات أن النظر يكون لله عز وجل ينظرون إلى ربهم وهم على أرائكهم <تصفيق> للذين أحسن الحسن وزياد في إذبات أن الزيادة يعني فيه الزيادة والزيادة هي فسرت بأنها النظر إلى وجه الله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد أي نرد بمزيد هو زيادة <تصفيق> الحمد لله نيادة النظر إلى وجه الله عز وجل قال وهذا الباب في كتاب الله كثير ومن تدبر القرآن طالبا للهدى تبين له طريق الحق الاستدلال على إثبات أسماء الله وصفاته ما نعم بس أوقف عند كل يعني نص علشان نمشي على طول ننبي عليه ثم ننبي وكل حال فإن من تدبر القرآن فبين له ما فيه من أسماء الله وصفاته وأنه معجز للخلق وأنه أن الله عز وجل بين فيه كل شيء بين فيه ما يحتاج إليه الناس في أمر دينهم ودنياهم ومعاشهم ومعادهم ودينهم ودنياهم وآخرتهم كل ذلك بينه الله وبين صفات الإله المستحف للعبودية والألوهية نعم ورحمة الله الله عليك. قال الاستدلال على إثبات أسماء الله وصفاته من السنة السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه وما وصف الرسول به ربه من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له متفق عليه قوله السنة تفسر القرآن لا شك أن السنة تفسر القرآن وتبيّن تبين مجملاته وتخصص عموماته وتوضح ما كان فيه من إجمال أو تعميم أو أي شيء يكون توضحه السنة قال وما وصف الغسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك وبذلك قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث في الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له فيه إذبات النزول إلى السماء الدنيا ولكن وهي صفة فعلية ولكننا نقول أن نثبت لله صفة النزول على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى إبداء بلا كيف ولا تشبيه ولا تعطيل نعم أحسن الله إليك قال وقوله صلى الله عليه وسلم الله أشد فرحا بثوبة عبده من أحدكم براحلته أشرت فرحا في إذبات الفرح بالله عز وجل نعم الحديث متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهم الآخر كلاهما يدخل الجنة متفق عليه يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهم الآخر يدخلاني وكداهما يرخل الجنة أو يرخل آن الجنة ذلك أن يكون هناك قتال بين مسلمين وكفار. فأحد الكفار قتل مسلما كان المسلم شهيدا ثم بعد ذلك أسرم الكافر ومات على الإسلام وعلى الإيمان ودخل الجنة ولقي المؤمن كلاهما يرخلان الجنة وقرقتل أحدهما الآخر في الإسلام نعم. أجل والله هي من السبت اللهم ما تتبعته؟ نعم. أحسن الله إليك. وقوله صلى وقال قوله صلى الله عليه وسلم هي لا تروح لله سبحانه وتعالى. نعم. أجل ربنا. اعجب ربنا من قومه عباده وقرب غيره لا, لا. وقرب غيره ها اعجبوا وقرب غيره يشكروا غيره نعم ها غيره يمكن أن تكون روايا أو أن بعض الرواس يعني رضاها كلا لكن الرواي المشهورة وقرب غيثه ثم يظلمه أيضا ينظر إليه أجلين كنتين نعم أحسن الله إليك طيب غيثه طيب غيثه ينظر إليكم أزلين قنيطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب حديث حسن وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها وفي رواية عليها قدمه فينزوي بعضها إلى ما لنجره حتى يضع رب العزة فيها رجلاه، وفي رواية عليها قدمه، نعم، في إلبة الجبل، والقدم لله عز وجل، نعم. أحسن الله إليك. قال وقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك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 ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان كذلك يكلمه إذبات كلام الله وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية رب ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض تغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع رواه أبو داود فيه عدة أسماء ربنا الله الذي في السماي تقدس اسمه إذبات قلسية لله سبحانه وتعالى أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض اغذل لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنذر رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع في إبراه. نعم قوله صلى الله عليه وسلم ألا تؤمنونني وأنا أمين من في السماء رواه البخاري. تأمنوني. ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء رواه البخاري وغيره. قوله ألا تؤمنونني وأنا أمين من في السماء في إثبات العلو لله سبحانه وتعالى وأنه في السماء. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم والعرش فوق ذلك والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه رواه أبو داود والترمذي وغيرهما هذا في حديث الأوعال والله فوق العرش ولا يخضى عليه شيء من أعماله وهو يعلم ما أنتم عليه نعم قوله عليه السلام بالجارية أين الله؟ قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال اعتقها فإنها مؤمنة هوه مسلم نعم وقوله صلى الله عليه وسلم في السماء نعم وقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت حديث حسن هذا أيضا في إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماء، اللهم رب السماوات السبع، ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، هالق الحب والنوى.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 فيه إثبات أنه خالق الحب والنواء وفيه إثبات تنزيل التوراة والإنجيل والقرآن وفيه إثبات أخذه بنواص المخلوقات وفيه إثبات الأولية لله سبحانه وتعالى أولية مطرقة وفي إذبات الآخرية لله سبحانه وتعالى آخرية مطرقة نعم قوله صلى الله عليه وسلم لما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أرصا ولا غائبا إنما تدعون سميعا قريبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته متفق عليه كذلك أيضا فيه إثبات المعية معية العلم والإبتلاع. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون, لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طروع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا متفق عليه الله عزيز ضيب موقف آل السنة والجناعة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 أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخضر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيب ومن غير تكييف ولا تمتيل بل, بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم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 بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهنية وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرلافض وبين الخواري طيب إذن موقف أهل السنة والجماعة من هذه النصوص التي في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم موقفهم منها أنهم يؤمنون بها ويمرغونها كما جاءت ويعتقدون معانيها في اللغة العربية على الوجه اللائق بجلال الله سبحانه وتعالى من غير تكييف يعني لا يقولون كيف ولا تمزيل لا يقولون مثل ولا ولا تشبيل لا يقولون يشبه كذا ولا تعطيل لا يعطلون صفات الله عنه ولا تحريف لا يحرفونها ولا تأويل لا يؤولونها كلهم هم وسط بين فرق الأمة كهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجامية والمعتدرات وأهل التمهيل المشبهة وهم وسط بين هؤلاء وهؤلاء أناس بالغ في النفي وأناس دارقوا في الإذبان الجامية دارقت في النبي والمشبهة والممثلة مالغت بالتجميع والتنبين وهم وسط في باب أفعال الله يعني القدر بين الجبرية والقدرية الجبرية الذين يقولون أن الإنسان مجبور وأنه بمنزلة القصن الذي التي تحركه الرياح الذي تحركه الرياح وبين يعني بمنزلة القصن الذي تحركه الرياح والحجر الذي يتدهد من أعلى الجبل إلى أسفله هل يقال حركة كسرية؟ يعني كلهم هذا معناه حركة فسرية فكر في نفسك هل أنت مقهور ومكسور على هذه الحركة عندما تقوم تريد تأكل هل أنت مقهور ومجبر على الأكل الآن جواب لا عندما تريد أن تقضي حاجة عندما تريد أن تجمع بآلك عندما تريد أن تنام عندما تريد أن تنور أخاك عندما تريد كذا هل أنت مجمور على أنك يعني مسوك سوكا الجواب لا كل إنسان يعرف هذا من نفسه. ولكن الله جعل لك اختيارا كنوللا جعل الله لك اختيارا واختيارك لا يخرج عن قدر الله نعم فعليك يا عبد الله أن تؤمن بهذا لأنك لو قلت لأنك مجبور على هذا القدر معناه أما كأذنت أن الله يعني أوجب عليك المعاصي واجبا أنك تفعلها و, و وعاقبك عليها فليكن عقابه لك ولمن وهذا لا يجوز بل أن إذا سب قدر لا بد أن نثبته لله عز وجل وأن الله عز وجل له فيه الحكمة البالغة والحجة الجامعة كتب الله عز وجل على كل عبد ما هو كائن وما هو عامله ولكنه سيعمله مختارا نعم طيب وهم وسط أيضا ووسط و وبين الج القادرية الذين يقولون لا قدر ويقولون أن الإنسان يخرج أبحانا والله سبحانه وتعالى يقول والله خلقكم وما تعملون وهم وسط أيضا في بادي الإيمان بين الحرورية والمعتدلة فالحرورية والمعتدلة والجميع فالحرورية يقولون بأن الكبائر مكثره وكل من اكل كبيرة فهو كافر ثم تجدهم هم يعملون الكبائر ولا يكفرون منهم من أهل الحزبين لكن الهوى المعتزله يقولون هم يعني الاصحاب الكبائل لا مؤمنين ولا كفراء ولكنهم مخلدون في النار يوم القيامة والقول الحق هو قول أهل السنة والجماعة بأن المسلم إذا أتى كبيرة فهو مسلم بإسلامه فاسق بكبرياء. نعم. إذا نصلي. إيه ودين ودين المرجاء والجامية كذلك المرجاء يقولون أن العمل ما يدخل في الإيمان والجامية يقولون أن يعني الخوارج يقولون أن العبد إذا عمل عملا مثلا من المعاصي فإنه يخرجه عن الإسلام وذين يقولون ما عمل فإنه لا دخل للعمل في الإيمان كذلك أيضا بين إيش في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج الحقيقة أن الرافضة هذا يتحقق في شيء في شيء بسيط والردة والخوارج. كلهم يكفرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستثن الخوارج أبو بكر وعمر ويستثن الغافضة علي وذي وعدد قليل من غيرهم يعني مثل عمار بن ياسر وفلان وفلان نعم اللهم صلى على محمد وعلى أهله وصحبه ها. طيب حاجتي هل يمكننا نكمل؟ لا أقصد في يومين الآتيين. طيب. حسن الله عليك. هنا سائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حضرة الشيخ أحسن الله إليك ماذا قصد الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله إذا قام أحدكم نصف الله فلا يطلق قبل وجهه ولا عي مينه ولكن عي ثابه أو تحت قدمه وجزاكم الله خيرا مراد الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا وراء لا يبصق بلو وجهه فإن الله قبل وجهه ولا يبصق عن يمينه فإن الملك عن يمينه ولكن يبصق عن يساره أو تحت قدمه للإسراء نعم. ما الله لك. ما معنى يبصق؟ يعني يتفول أو يتأخر أو يرزق نعم. هذا نؤمن به يجب علينا أن نؤمن به نعم في صلاة خاصة إن الله ينصب وجهه للمصدق نعم هنا سائل يسأل ويقول هل حديث الأوعال حديث صحيح هذا يحتاج إلى مراجعة نعم هذا سائل عبر الشبكة من بريطانيا يقول هل يجوز الصلاة خلف من يقول الله في كل مكان وإذا دخلنا المسجد ولا نعرف ماذا يقول هل نصلي خلفه لا تصلي وراء هذا من يقول إن الله في كل مكان فهذا من أصحاب وحدة الوجود وأصحاب وحدة الوجود كفار كفرهم أشد الكفر بالعياذ بالله والله إن مشرك العرب لا ينزلون وينزلون الله عز وجل أن ينسبوه إلى الأماكن القدرة أو يجعلوه يعني متمثلا في مغطوئهم والعياذ بالله ونسأل الله العفوة والعافية فيعني كفرهم غريب جدا والعياذ بالله نعم هنا سائل تقول يا شيخ حسن الله إليك ذكرت بالأمس أن تبارك اسم من أسماء الله وكذلك ذكرت ذلك اليوم وأشكل علي هذا آمن التفصيل جعلكم الله مباركين حيثما كنتم وفي نفس السؤال أيضا سؤال آخر قال تبارك أليس الصفة من الصفات الله عز وجل وهو من تفاعل من البركة فالبركة أخذ من اسمه فلا يذكر في قليل إلا كثرة وبارك فيه وكثيرة الأسئلة التي ورجت في تباركه هو من أسماء الله يأملون من تماحدهم التصعيد، لعل القول بأنه صفة من صفات الله، والوخل يعني نترك هذا تحت الدرس حتى يكون له إجابة أخرى بعد يوم. نعم هنا سائل يسأل ويقول ما هي أقسام المعية وهل هناك من الثلاث من قال أن المعية هي معية بذاته هي المعية إيش بذاته إيش بذاته لا أعرف أحدا من أهل السنة والجماعة قال أن المعية معية ذاتية في المخلوقات أو ما ورد في الآيات والأحاديث وإنما الم يعني المعيّة معيّة بالعلم والهيمنة والقدرة نعم. أيوه. هنا سائل يقول أحسن الله إليكم وعفى عنكم هل من معنى الاستواء العلو والارتفاع لا شك أن الاستواء على العرض يتضمن هذا يتضمن العلو يتضمن الارتفاع العمل الصالح يرضى كذلك الرفع إليه نعم أن الله إليك يسأل هنا سائل يقول هذا صح أن نقول عن قول الجارية أن الله في السماء أنه إثبات الفطرة أن الله في السماء لا شك أن اعتقاد أن الله في السماء هذا أيضا من الفطرة التي فطر الله علي الناس إلا ما من من تحوّل عن هذه الفكرة حتى أن الجويني لما قال له ذلك الرجل كيف نفعل بهذه الضرورة التي تضطرنا على أن نرفع إلى الله عز وجل فصعقة الجويني ورأى أن هذا قرخصم المهم يعني أن هذا فكرة في القلوب وفي العقول وذلك أن كل أبد وكل مخلوق عاقل يعرف أن الله فقه نعم هنا سائل يقول هذا السؤال عبر شبكة من الكويت هل السنة صحيحة تنسف القرآن وهل ثبت أن لله صفة التعجب أو العجب الاستنكاري العجب الاستنكاري أعجب ربه من رجلين يقتل أحدهما الآخر يعجب ربه من الشاب ليست له صبورة هذا ليس فيه استنكار وإنما هو عجب إقرار نعم سنا الله عليك تقول هل يصح أن نقول أن المعيية على الحقيقة من دون تكييف كباقي الصفات لا المعيية معية علم واطلاع نعم هنا سائل أبو شبك من الإمارات يقول هالقول الغازي ووجدت أقرب الطرق طريقة القرآن يعني أنه يثبت السفهاء أيون فقط هل على كل حال العربي إذا قرأ القرآن وهو يفهم اللغة العربية ويفهم يعني معاني الكلمات فإنه يقر بما ورد في كتاب الله وما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجهه اللائف بجلال الله سبحانه وتعالى نعم هنا سؤال نقرأه كما كتبه الكاتب قال أنا شاب منتزم وجرني الشيطان إلى المعاصي وأنا الآن ورجعت إلى الله واستغفرت هل علي شيء أسويه لاستغفار ولأني الآن متمسك في ديني أفي عليك أن تصدق في توبتك فلا تعود للمعاصي العظيمة التي تحارب فيها ربك وعليك أنت صاحب الأخيار وتنتنب صحبة الأشرار عليك أن تألف المساجد وتجتنب الحانات ومواضعاً له عليك أن تألف كتاب الله وتقرأه دائماً وتتأمل عليك أن تحافظ على الفرائض في المساجد وتستكثر من النوافل عليك أن تستكثر من الدعاء إلى الله عز وجل أن يقبل توبتك ويغفر جلتك ويجعلك من عباده الصالحين في المستقبل إذا فعلت هذا نرجو لك الخير من الله تعالى والله لا يرد أحدا عن بابه فإياك أن يخدعك الشيطان أو يخدعك الغروارون من أبناء جنسك الذين يقولون لك متع نفسك وبعد ذلك تتبع نعم أحسن الله إليك هنا أسئلة كثيرة وردت حول مسألة وهي هناك من يستدل بأن التمثيل جائز التمثيل جائز من حديث جبريل عند تمثله برجل فما هو رد عليهم استدلون بأن التمثيل جائز من كون جبريل تمثل للنبي صلى الله عليه وسلم هذا استدلال في غير محله والتمثيل يحتوي على الكذب وعلى التصنع وعلى أشياء كثيرة فظيعة. فالذي يقول أن التمثيل جائز هذا قال قولاً يسأله الله عن وسيحاسبه عليه. هل احتاج؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما نشر الله الإسلام بدعوتهم في مشارق الأرض ومغاربها وجنوبها وشمالها هل يحتاجوا إلى تمثيل؟ هل يحتاجوا إلى أناشيد؟ هل يحتاجوا إلى شيء من هذا القبيل؟ لا نعم أحسن الله إليه هنا يقول هل يجوز أن نقول اشن سلف وهل بهذا القول يعتبر أن السلفية حز آمل بك ذلك وجزاكم الله خير يجوز أن تقول أنا سلف بمعنى أنك تتبع السلف أما كون السلفية حزم فهذا لا يقوله إلا والم مفتون مبتلع السلفية ليست بحزم أوجب الله علينا جميعا أن نكون تابعين لسلف الأمة متبعين آذارهم إذن فالوادب علينا جميعا لن نكون سلفيين سواء قلنا نحن سلفيين ولا ما قلنا نعم أحسن الله إليك هنا سؤال عبر الشبكة من بريطانيا يقول الإمام في الصلاة لا يؤمن فهل أقول آمين نعم قلوا آمين حتى تنبههم على خطأهم نعم نسائل يقول ما هي الصفات السبع التي يقضها الأشاعرة الصفات السبع التي يثبتها الأشاعرة هي القدرة والسمع والبصر وهي معروفة هذه ثلاث منها العلم العلم منها ها الكلام وإن أقرضوا بذلك لكنهم يقولون أن الله يخلق الكلام ب... خلق الكلام بالشجرة نعم عفو الله عنك هنا سائر يقول بعض الناس يقولون أن الأشاعرة لا يجب أن نطيقهم من أهل السنة والجماعة بل هم منهم فما جواب ذلك ليسوا من أهل السنة والجماعة ولكن نقول بأن عندهم بدأ ولا نستطيع أن نكثر أحدا منهم لا ولكن نقول أن البدأ عندهم بدأ نعم هنا سائل عف الله عنك يقول هل ترى أن تقام المحاضرات من قبل العلماء والدعاء والطلاب العلم لشرح شرح الأسماء والصفات على العامة أم يسركوا ذلك على فضغتهم أن الأسماء والصفات إذا شرحت على الوجه اللائك بجلال الله وبيانها على روء ذلك هذا لا يكون فيه فترة للعم فإذا فعل أحد ذلك فلبس لكن لا يتعمق التعمق الذي يجعل ذلك مشكلا على العمل نعم هنا سؤال عبر الشبكة بريطانيا يقول هل يجوز ترك المصحف على الأرض أو هل يجوز أن يقرأ المصحف وهو على الأرض رمعه أحسن وإذا كانت الأرض نظيفة فلا أرى في ذلك شيء ولكن كونه يرفع أرضا نعم هنا سائل يقول ما رأي فضيلتكم في قراءة في كتب سيدنا هنا نسأل أريد أن أنبه عليها أو دليل وهو أني قرأت في فتح الباري بكتاب الحدود حينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدراث وقال لهم إن الرجم في التوراة وهم ينكرون ذلك فأتي بالتوراة فأخذ الوشادة التي كانت عنده قبلها ثم وضعها عليها أنكر هذا لكن هذا هذا الأثر هل هذا الحديث يعني صحيح فأنا قد نسيت لأني مرضت عليه من مدة طويلة نعم هنا سائل يسأل عن قراءة كتب سيد قطب لا ينبغي لك يا طالب العلم أن تكرأ كتب سيد قطب وفيها مطاب وفيها أمور لا ينبغي لك أن تقرأها فتقع في هذه الأمور نعم نختم بهذا السؤال قال فضيرة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد سؤالي أحسن الله إليه هل وسائل الدعوة توقيفيا أم اجتهادية الله سبحانه وتعالى قال قل يا محمد هذه سبيلي أدعو إلى الله على مصيرة أنا ومن اتبعنا وكما أن غير وسائل الدعوة من العبادات توقفية إذن ووسائل الدعوة توقفية يعني الطريقة توقفية أما إذا قلنا مثلا مسألة الوسائل إذا قصدنا به الآلاة التي توصل بها مثلا كأن يكون هناك أشرقها يعني توزع وفيها الدعوة إلى الله أو كتابة يعني الكمبيوتر أو ما اشبه ذلك من الأمور المعينة فهذا شيء وأصحاب المغالقة قد يقصدون يزعمون بأنهم يقصدون هذا ولكنهم يقصدون شيئا آخر وهو أن طريقة هؤلاء الذين يدرمون أنهم قائمين بالدعوة إلى الله هل هي صحيحة؟ يعتبرونها صحيحة أقول تقول نعم وسائل الدعوة إلى الله غير توقفية ويجوز أن ويرتوقف نتخذ الوسائل وكيف؟ ما هي الوسائل؟ ربما فسروا بيعني بي التمثيليات، وفسروا بالعماشات، وفسروا بأشياء من الأمور التي يعملونها، يتركون التوحيد، ويتغضون عن الشرك، ويتعبدون بالبدء. ويريدون أن تكون هذه من وسائل الدعوة لا ليس كذا يجب علينا أن نبدأ بالتوحيد وأن نترك البدع وأن نعمل بالسمن وأما الوسائل التي هي يعني مثلا كما قلت الاستعانة بالأشياء التي حصلت في هذا العصر وأعانت الناس على الدعوة وغيرها هذا لا بأشب ما نقول من لكن نقول اعملوا هذا وأنتم تبدأون بالدعوة إلى التوحيد وتحذرون من الشرك وتتجنبون البدع وتتركون التمذيل وتتركون الأناجيب وتتركون الأمور التي تعملونها من صوم جماعي وفطر جماعي وكذا وكذا أو تمرين على الخروج أو يعني إمارة في الحبر أو ما أشبه ذلك من الأمور التي يعملونها نعم. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية آتف رقم